حقا على المتقين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 ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسان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 لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فإن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم, وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذا ذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصا فمن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله أكبر نعم الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمة الله